إن أنتم إلا في ظلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعطل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير،